بسم الله الرحمن الرحيم عفو القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي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 119. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 110. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 111. ما يلفظ من قول إلا N required-i gerqi cageq sizə… N edirəc notötəri ve ed favourə cəmin təhlədiyiniz – Və gərəelə çoxu yaşın owəla səhiyyək Оcaqil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 لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُ فِى الْبِلَادِ هل من محيص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 112. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 113. ومن الليل فسبح وأدبار السجود 114. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب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 Nəhn ələm bəmə yəقولun və mə anta ələyhin bəjəbər Fədəkər bəlqərən mən yəkhaf